benim <gülüyor> We oh, are no. Abashil Allah'a emanet إن في <تصفيق> أليس في جهنم مفواً للكافرين فمن أضله ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ وألوان سوف تعلق <تصفيق> بكل تي قضى If I بل هي بت نفس وتابعوا أحسن ما for oh. Oh. <laughs>